من الله ما عمل الدين تقوى الدين ومحبهم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه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 وخيرته من خلقه وخير ما في ملكه بعثه الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ففتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا هدى به من الضلال وأرشد به من الغوايا صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين عباد الله يقوم المجتمع الإسلامي على عقيدة الإيمان ورابطة الإسلام ووشيجة التقوى على أساس الدين الخالص والإخاء الصادق وفي ظل هذا المجتمع وكنفه تتلاشى وتذوب وتضمحل كل الفوارق الجنسية والتمايزات العرقية والعصبيات القومية والروابط الأرضية والحمية وحمية الجاهليّة وتبقى آسرة الإخاء في الدين والأخوة في الإسلام يعلن الله عز وجل قيام مجتمع إسلامي عالمي يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ويعلن القرآن إعلانا عالميا داويا مجلجلا يقفذ فوق كل الحواجز والمصالح الشخصية ويبني العلاقات على أسس شرعية متينة إنما المؤمنون إخوة وإن الناظرة إلى تاريخ الإسلام وأمة الإسلام يجد أن الأمة الإسلامية نصرها الله وأعزها وكانت تراهن دائما على التوحيد والوحدة توحيد للخالق وتعظيم لله وصلاة إلى قبلة واحدة مع توحد في صفوف الناس وما أتي الإسلام بمثل ما أتي من تشتيت شمل المسلمين وزرع الفرقة بينهم وتمزيق كلمتهم فإن هذا هو عين الفشل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم كما حصل في عالمنا إن الأمة الإسلامية قديما كانت تراهن على التوحيد والوحدة والتوحيد هو توحيد المنهج وتوحيد مصادر التلقي وتوحيد العبادة وهذا بالتالي يأتي بوحدة الناس وبتماسكهم الاجتماعي إن الجبهة الداخلية في أمة الإسلام هي التي نراهن عليها حتى ولو طغى أعداؤنا علينا زمنا أو ردحا أو سنين ولكننا سننهض حتما سننهض إذا حافظنا على تماسكنا وعلى وحدتنا وعلى جبهتنا الداخلية توحيد في الشعائر ووحدة في المشاعر توحيد في الشعائر تأملوا جمعكم هذا إنه توحيد في الشعائر يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذو البيع توحيد في المش في الشعائر ولكنه يفضي إلى توحيد المشاعر بالتقاء الناس وإنقاء السلام على بعضهم والجلوس جباً إلى جباً إلى بعضهم إن الصلاة يمكن أن تؤدى في البيوت فلماذا تؤدى في الجماعة تؤدى في الجماعة ليعلم أن العبادة توحد الناس في سلوكياتهم وفي أخلاقهم وفي مشاعرهم وأحاسيسهم تجاه بعضهم وإن الناظر إلى الجدار الاجتماعي والوحدة الداخلية للمسلمين يجد مظاهر الجفاء تعم في علاقاتنا بدءا من الأرحام التي تتقطع والأواصر التي تتمزق بدءا من الأشقاء الذين لا يدخلهم العيد على بعضهم البعض مرورا بعلاقات الجار الملاصق إنك لتأتي إلى بعض الأحياء فتسأل شخصا عن شخص لا يعرفه وقد يكون جاره الملاصق له تماما نحن أمة الإسلام مرورا بعلاقات الزمالة والصداقة التي تستمر سنين طويلة ثم لأدنى موقف لا يحتاج فإذا بالعلاقة ينفصم عراها ويتود ويتبدل شبها ووئامها إلى خصومة وعداء وجفاء قل لي بربك ما الذي أصابنا أما نحن في السودان نشكو فتنة عظيمة نعوذ بالله منها إنها فتنة القبليات التي أطلت برأسها لتمزق وحدتنا ولتقتل نسيجنا تأملوا إلى وجوهكم وإلى وإلى, وإلى أماكنكم وإلى, وإلى أجناسكم وقبائلكم قبائل مختلفة وسحنات متباينة ما الذي جمعكم؟ جمعكم الدين أتفرقكم القبيلة؟ ما الذي أصاب أهل السودان؟ وما الذي دهانا إننا درسنا في مدارس ودرجنا في مراحل التعليم وكنا نعاشر أصنافا من البشر ما سعلنا أحد عن قبيلته في يوم من الأيام لأنها لا تعني لدينا شيء ولكننا الآن نعيش عهد الموازنات القبلية كل قبيلة ترفع السلاح يؤتى بها إلى السلطة حتى اختيار الوزراء ليس على أساس الكفاءة إنما على أساس القبيلة ما الذي أصابنا؟ ما كنا نعرف حكام السودان الذين سبقوا عبود وأزهري والنميري وغيرهم ما كنا نعرف قبائلهم وإلى هذه اللحظة لا أعرف إلى أي قبيلة كانوا ينتمون ولكن لمجرد أن يعين وزير في تشكيل وزاري وتسمع اسمه أول سؤال يتبادر إلى أذهاننا من أي قبيلة هو إن القبلية قاتلة وهي التي أفرزت أحداث المهندسين وغيرها إن القبيلة إن القبيلة في الإسلام كما سمعتم في مقدمة الخطبة ليست مذمومة على إطلاقها فإن فيها نواحي الدفع الإيجابي للتعارف وتبادل العلاقات ولتبادل المشاعر وللتزاوج ولالتصاهر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ولتعرف أهلك ولتصل الرحمات لا لتتعالى على غيرك فتظن أن قبيلتك أفضل من قبيلة غز زيد أو علان أو أن تفتخر بقبيلتك فإن الله حسم هذا في الآية وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم لدى إل القبيلة حتى بعض الناس يقول أنكم إذا أردتم أن تحلوا مشكلة السودان فليحكمكم جنوبي وأنا لا أمانع بشرط أن يكون مسلما أما فقط لأن يكون شمالي أو جنوبي هذه قبلية ليست من الدين نحن نريد أن يحكمنا مسلم من الجنوب من الغرب من الشرق من الشمال ينبغي أن يحكمنا مسلم وفقط لا نحتاج إلى غير ذلك من التفاصيل المخلة التي تزرع الأحقاد والفتن ما بالكم بأفضل شعار في الإسلام المهاجرون والأنصار من أجمل الكلمات الموجودة في شرعنا وديننا لما كان هذا الشعار الجميل في يوم من الأيام سيفضي إلى فتنة في المجتمع المسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم كما في غزوة المريسع غزوة بن المصطلق تشاجر أنصاري ومهاجر فقال المهاجر يا للمهاجرين استعان بقومه وعصبته وقال الأنصار يا لالأنصار استعان بقومه وعصبته فقال صلى الله عليه وسلم المربي الفاضل والأستاذ النبيل قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم دعوها فإنها منتنا رواه الترمذي والنسائي دعوها فإنها منتنا إنها دعوة الجاهلية أن تعير شخص بقبيلته أو أن تفتخر بقبيلتك من الذي زرع هذه القبليّة في ديارنا وفي بلادنا إن إننا ينبغي أن نقول إن الذين يعيشون في الخرطوم وفي أحياء مختلفة جارك ليس من أهلك وليست بينك وبينه علاقة قبلية ولكنه أقرب الناس إليك إسعافا وأكثر الناس قربا منك عند الملمات والمصائب إذا مات لك ميت فإن الذي سيقف معك قبل أن يصل أهلك من دارفور أو من الشمالية أو من كسلة سيدفم معك جارك ثم يأتي بعد ذلك أهلك في اليوم الثاني عصرا بالمواصلات وسيجدون أن الجيران قد قاموا باللازم من الذي أدخل هذه الفتنة في بلادنا من الذي جعل الناس ينظرون إلى بعضهم البعض وفق هذه المعايير المختلة والموازين الجاهلية نعم إنها جاهلية أبو ذر الغفاري وهو من هو والحديث في مسلم اختلف مع بلال فعيره قال له يبنى السوداء قال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه إنك أمرئ فيك جاهلية وأم بلال حمامة من المسلمات أعيرته بأمه وكانت أمى عند من مخزوم أعيرته بأمه إنك أمرئ فيك جاهلية أبو ذر لأنه مؤمن ولأنه ذاق حلاوة الإيمان ولأنه عرف معنى الأخوة في الدين يرتعد ترتعد فرائصه ويرتجف بكلياته ويأتي لبلال ويبرك على الأرض ويقول يا بلال يرقد على الأرض ويتجع يقول لا أرفع رأسي حتى تطع بقدمك السوداء على هذا الخد الأبيض فقال بلال لأنه أيضا مؤمن ارفع رأسك يا أخي ما كنت لأطأ وجها طالما سجد لله ما كنت لأطأ وجها طالما سجد لله إنها أخوة الإيمان الصادقة الحقيقية قد ينزغ الشيطان بين المؤمنين في حياتهم فبعض الناس يفتخر ولكن الإسلام كان موقفه واضحا من هذا الافتخار عباد الله تأملوا هذا الحديث النبوي الذي خرج من مشكات النبوة ومن ومن نور النبي عليه الصلاة والسلام حديث يتلألأ نورا ويضيء أبد الدهر لكل مؤمن قلبه حي وضميره يخض يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير لا ينتهي لا ينتهي أقوام من الافتخار بأبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم لا ينتهي الن أقوام بأبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم أو لا يكون عند الله أهونا من الجعل ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم الجعل قال لا يكون الن على عند الله من الجعل الذي يدهده الخرأ بأنفه إن الجعل هو تلك الحشرة الحقيرة الخبيثة التي تجدها في أماكن في دورة المياه تحرك القاذورات بأنفها أو ليكونن أهون عند الله من الجعل الذي يدهده الخرأ بأنفه إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وافتخارها بابائها. إنما مؤمن تقي أو فاجر شقي ما في حاجة اسمها أنا قبيلت كده يا مؤمن يا فاجر إذا كنت مؤمنا تحترم وإذا كنت فاجرا تهان إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية إنما مؤمن تقي أو فاجر شقي كلكم لآدم وآدم من تراب انتهى الحديث إنه حديث النبوة الذي يحذر الناس من مثل هذه العصبيات القاتلة أحبة في الله إن الإسلام يأمرنا أن نقيم علاقاتنا وفق الدين والقيم لا وفق المظاهر فبعض الناس يصاحب من لا خلاق لهم فقط لأن عندهم أموال وإن علاقات الناس الاجتماعية حقيقة اليوم تبنى على المظاهر لا على الدين ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرسي دعائم العلاقات الاجتماعية الراشدة والحديث في الصحيحين بئس طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء إنك إذا أخمت وليمة للدعوة ولو كان أصحابك من الأغنياء فاحرص على حضور الفقراء وجلوسهم جنبا إلى جنب لتتلاشى كل الفوارق الفوارق أن الشخصية والجنسية والعرقية والقومية وحتى الفوارق الطبقية فوارق هذا غني وهذا فقير ليتعايش الجميع ولتتكامل أدوارهم في الحياة ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحرص على أن ينظر إلى المظاهر ففي الصحيحين مر رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لجالس بالقرب منه ما تقول في هذا الرجل قال هذا حري إن خطب أن ينكح وإذا تكلم أن يسمع له قال دواحد شكل جميل من الناس المعروفين الوجهاء جماشي الرسول قال له زول راي رايف وشنو من بعيد قال له ده كان مش مشهده أي زول بيع الرسوله وكان يتكلم بيسمع له ومر آخر ضعيف قالوا ما تقول في هذا قال حري إذا خطب ألا ينكح وإذا تكلم ألا يسمع له قال له هذا خير من ملء الأرض من ذاك الضعيف ده انت شايفينه محتقر النه ده أفضل من العام لله وقومه وقعده وهيلمانه لأنه جاء للأسف الشديد علاقات الناس الاجتماعية علاقات مظاهر ووجاهات يحترم الإنسان على قدر ماله على قدر قروشي عند قروش مروق مليان الناس دي بيحترموه كلهم يجي زول في بيت البكة ما شاء الله شكله سمح عربيته سمحة. يجي في يشير الفاتحة بيته لك كله يشيل معه الفاتحة اللي عنده علاقة والما عنده علاقة يجي زول مسكين راكب كارو لابس عراقي العراقي ذاته مشرط لكن زول سوداني ودار يشيل الفاتحة مع الناس يجي لنا بكة زول بلتفت ما فيه يقول لهم الفاتحة يقول لهم قدام ناس الفاتحة قدام ما في يشير مع الفاتحة وقد تكون فتحة أرحم للميت من فتحة أي زول ثاني النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح مسلم كانت امرأة سوداء تقم المسجد لما ماتت فقدها قال عيني قالوا لقد ماتت قال هل آذنتوني لما أخبرتوني قالوا كرهنا شغلك ماذا نشغلك أنت ماذاك مشغول قال دلوني على قبرها فذهب ووقف على قبرها وصلى عليها وقال إن هذه القبور مملؤة ظلم وإن الله ينورها بصلاة عليهم صلى على امرأة لأنها عند الناس لا قمة لها ولكن رسول الأمة يريد صلى الله عليه وسلم أن يزرع في الأمة وأن يرسي في الأمة دعائم أن تحترم الإنسان لإنسانيته وأن تحترم المسلمة لإسلامه وأن تحترم أن المؤمن لإيمانه لا أن تنظر إلى الوجاهات ولا إلى الأشكال وهذا لا يعني أن لا تصاحب أهل الأموال لا ففي بعض أهل الأموال خير وفيهم تقوى وفيهم مخافة من الله عز وجل تصاحبهم لمخافتهم من الله وليس لأموالهم وإياك أن تفرق بين الناس بهذه الموازين التي التي تسيء إلى مجتمعنا والتي تشوه جمال إسلامنا وجمال مجتمعنا والتي تمزق قوة ترابطنا أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يرد الجميع إليه ردا جميلا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يوحد صفوفنا إنه ولي ذلك والقادر عليه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 على اختلافها مذمومة سواء كانت عصبية دينية تجعل الناس يتعصبون للمنكرات وللبدع وللآراء الشاذة وإن المولد المقام الآن والذي غدن عطلته لهو أدل دليل على أن العصبية الدينية التي تمثلها الطوائف والطرق وحتى الجماعات عندها عصبية. فمن اعتقد أن الذين خارج جماعته ليسوا من المسلمين هذا تعصب عصبية ورفع الجماعة إلى مصاف جماعة المسلمين وعقد عليها الولاء والبراء وإن الأحزاب والجماعات والكيانات والطرق والطوائف القائمة لا تبنى عليها معاقد الولاء والبراء الولاء والبراء في الدين في الدين الذي لا تحتكره جماعة ولا ولا ولا تحوزه طائفة واحدة وإن المولد بهذه الكلفية المشينة الذي لا يخرج عن كونه حلوة حلاوة وإجتماع وتبرج وسفور وإختلاط ومظهر اجتماعي ونوع من أنواع التنفيس وبرنامج فقط ليس فيه تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام إن لم يكن فيه إساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم العصبية السياسية أحزاب قائمة تتناحر وانظر إلى هذه العصبية دعوها فإنها منتنة بعض الناس يعارض ولأنه معارضة يعارض الحكومة حتى في الحق لأنها عصبية وبعض الناس يؤيد الحكومة ولأنه من تنظيم الحكومة يؤيد الحكومة حتى في الباطل وهذه عصبية المؤمن العاقل يؤيد الحق لأن الحق ضالته من أي جهة كانت إذا الحكومة طرحت حق يقف مع الحق ويؤيده ولا يخاف أن يتهمه الناس بأنه حكومي وإذا الحكومة أخطأت لا يتبعها في باطل ولا يخشى ولا يخاف في الله لو تلائم هل تعيش أحزابنا؟ وجماعاتنا وكياناتنا بهذه العقلية النيغة المعتدلة ولا منكم شنآن قوم على أن لا يعدله اعدلوا أخرب للتقوى هل هذه العقلية الموجودة؟ والله لو كانت هذه العقلية الموجودة لكان السودان في السماء لكان السودان بمعطياته وأراضيه وموارده وشعبه والذي فيه من الخير والقيم والتكافل والتراحم والترابط الاجتماعي لكان السودان من أشرفي وأسمى الأمم وال و و والحضارات لكنها العصبية وتأتي بعد ذلك بعد العصبية السياسية تأتي العصبية الاجتماعية التي تكلمنا عنها جبيلة فلان أحسن من جبيلة فلان نحن أسياد البلد نحن كده أنتم من أسياد البلد الأتقياء أسياد البلد وسادة الناس الأولياء الخلص الذين يخافون الله ما في قبيلة أحسن من قبيلة كلكم لكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح الناس سواسية كأسنان المسل ده الدين ده القيم أي حاجة غير كده تصبح فتنة يراد بها تمزيق هذه الأمة عصبيات دينية وسياسية واجتماعية وكل هذا خلاف ديننا وخلاف شرعنا ثم أتحدث عن أحداث المهندسين كلام شرعي ما عنده علاقة بكلام السياسيين وما عنده علاقة بحكومة ولا حركات متمردة أول شيء الخطأ الأول أن الاتفاقات اتفاقات شكلية وما في البطون والقلوب من الأحقاد قائم وهذا يجعل الفتنة تنتقل من الأطراف إلى المركز مشكلة لما أنت الصالح بجد ما عشان الخواجات جاءوا لكم ما عشان المجتمع الدولي ضغطكم أجلسوا وطلعوا في قلوبكم أول لكن كانت قاعدين ناس مع بعض في مجتمع واحد وحاقدين على بعض لا يمكن يستمر، وأذن غفلة تحصل سوف يحصل دمار كبير، ولذلك أطالب بنزع السلاح، لكن سلاح الأحقاد والضغائن من القلوب، بعد ذلك ننزع السلاح من الأيدي، السلاح لو في الأيدي موجود والناس قلوبه كويسة ما بيحصل مشكلة، لكن المشكلة مشكلة القلوب، ده كلام شرعي، ما ما كلام جرايد، وما كلام سياسيين، الخطأ الكبير وأن الاتفاقات صورية وشكلية مع وجود التآمر والتربص الخطأ الأول الخطأ الثاني من الخطأ شرعا إسكان عساكر في وسط أحياء سكنية العساكر معروف عندهم حاجة اسمها الثكانات عندهم محلات البقاعد عساكر وشايلين سلاح في وسط مدينة وفي وسط حي حيشن خطأ شنيع ما ينبغي يا اخي السلاح ده في الإسلام عنده أصول عنده ضوابط انتوا قالين الرسول عليه الصلاه والسلام ده بيرقصوا في المولد بس ده ده ده الرسول عليه الصلاه والسلام فين فهم الناس يمشي المولد وياكلوا الحلاوه عروساتنا أكبر من عروستكم ده المولد عروسات... عمل عروسه يا اخي قال لك اعمل عروسه امروزاتك ما غلط قال لك التصاوير دي ما حرام الرسول عليه الصلاه والسلام ذاته حرمه كده تخيل بس انت عشان تكون منصف الرسول لو قام الآن ومشى المولد ده بينهى عنه ولا بيرضاو البنات والله الأولاد المعندهم موضوع ما برنامج طبعا وبكرة عطله برنامج برنامج تقول والله العظيم بيمشوا بس سجائر أنا جيت مرة جمع المولد أنا أدخلش إلى الميدان وفي السجائر ويجهجه ها ديرما سجاء منه شنو يحتفلوا يحتفلوا باشنو كده الرسول لو قاعد بس جشف النسوان دين في المولد بيرضى كده خلي إنه حلال ولا حرام كده خليه هو بنفسه لو جاء بيرضى الكلام ده بيغضاو والله أنا ما أرضى المولد ده يكون حقي أنا لو قال لي دا مولد حقك والله أرفع لحد لا هاي أود يا الله هاي أرفع أشكون في المحكمة كان المحكمة الدستورية ما عمت لي حاجة أرفع لا هاي أقول لهم على وقف المولد دا أنا ما, ما راضي دا والله ما أرضى يكون مولدي أنا فضلا إنه يكون مولد الرسول المعظم صلى الله عليه وسلم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون اختزال عجيب الرسول المدارين تحيوه تحيوه السنة ومولده يوميا. يوميا في كل لحظة أنت تتذكره تأكل تتذكره تلبس تتذكره تركب دابة تتذكره إذا أتيت أهلك في الحلال تذكره لأنه علمك أدعي وعلمك أذكار تقال في هذا الموضع لم ينس النبي عليه الصلاة والسلام أصطن عند المؤمنين مشكلة كبيرة والله فبالتالي أقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا قواعد في التعاون مع السلاح في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من أتى في شيء من مساجدنا فليمسك أو ليقبض على نصل سلاحه السهم المحلل بتطلع منه تكون خاطيرك فيها كده. قال حتى لا يصيب منها المسلمين بشيء. سبحان الله. لأنه إذا المسلم خطر. ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحي الناس جميعا. ما يجوز؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يشرف والحديث في الصحيحين إلى أخ إلى أحدكم إلى أخيه بسلاحه فإن الشيطان ينزع فيلقى في حفرة من حفر النار أو فيلقى في حفرة من النار لو ذات بذو سلاح تدي زوال سلاح تناوله ليه مقلوب مسدس ما تديه بالمحل اللي بتضرب حتى لو ما فوق طلقة تديه بالجنب التانية خلي ناس يعيشوا في حي شائرين سلاح ليه لماذا فبالتالي أقول وفي رواية مسلم قال من أشار إلى أخيه بحديدة فإن عليه لعنة الله والملائكة بس تأشتر لساكن ما بتهذر معه بسلاح سكينة هذرت مع ساكن الله يلعنك وملكة تلعنك ناشى السلاح والحايمين في حي ليه مفروض لو هم قوات عندهم محلات خارج المساكن في وسط المساكن ترويع ولذلك أقول المواطن يحتاج الأمن لا يعرف تفاصيل الحركات يعني مواطنين المهندسين ما جائبهم يعرفوا الاتفاق ذاته شنو بنوده شنو ما عرفنا أهم حاجة إنه يكونوا سليمين وبالتالي لم يتعاطفوا مع هذه القوات الموجودة في داخل الحي بغض النظر عن اتهام الناس إنه كانوا مارسوا مارسات ما م... دخل ده كله كويس آهذ الناس مجرد وجود والحي تهيب منهم ويخافوا منه خطأ خطأ شنيع لا يجوز يا أخي في حديث جابر والحديث في سنة أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعاط السيف مسلولا هذا السيف سيف هو جراب ما تطلع السيف مش مش مش دا تتشاكله تدلي السيف مسلول السيف في محله دي كل اسمها إجراءات السلام والأمان سبق فيها النبي عليه الصلاة والسلام العالم كله الآن إجراءات السلاح وسلامة السلاح عندها معاهد معاهد والناس قاعدين ده كلام الخواجات الخواجات جابوا من الأحاديث دي نحن نقرأ لكنهم بيقروا بيقروا الأحاديث بتاعت نبينا نحن نحن نبينا ما بنقرأ له بناخذ الحلاوة لكن ما بنقرأ ده فهمنا وهم بيقروا وبيطبقوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في الحياة بنزلوا في حياته ولذلك حياتهم من حيث النواحي الشكلية أمان سلام ما بتحصل زي أحدث المهندسين اللي في أمريكا نادر إذن هذا خطأ الخطأ الثالث لا يحق لجهة مهما كانت أن تمتنع عن القانون وأن ترى نفسها فوق القانون الشرطة قال لك تجي تمشي ده تتساك للشرطة يعني زور لابس رسمي ومسؤول عن الطلق بالعدد والسلاح بالعدد وناس على أعناق حماية البلد يقول لك تعال تقول لا ليس ولا يوجد أحد فوق القانون أي كان القانون فوق الجميع حتى الدولة ورئيسة ووزراء وشعبها وحكامها وحكومة و... و... ورعيتها كلهم تحت القانون القانون يسري على الجميع علينا أن نحترم هذا القانون قانون شرعي واحد ضرب زول قال لك تحال تقول ما بقي وليس لأحد أن يطلق النار على الشرطة ليس لأحد أن يطلق النار على الشرطة هذه فوضى وإن كنت في هذا المقام أدعو الله جل وعلا لجميع القتلى من الطرفين من الشرطة ومن الحركات لأنه وإن ماتوا يقاتلون الشرطة فإنهم فإن الإسلام لم ينتفي عنهم نسأل الله أن يتغمدهم جميعا بالرحمة أن يرحمهم جميعا لكن العلاج والحل أول شيء في العلاج والحل التأسيس لمبدأ اجتماعي راقي يقوم على احترام بعضنا وعلى نبذ القبليات والقوميات والعصبيات والتعايش وفق هذا الدين بآدابه وأخلاقه وشرعه ومحاسنه ثانيا نزع السلاح ضرورة نزع السلاح ضرورة الآن تأكد على الشرطة وعلى الدولة أن تترك سلاح في يد رجل عادي إلا رجل رسمي بنمراء عسكرية كده رسمي لكن أيزه شاي سلاح حايم إخوانا ألم نتب أحداث الاثنين وبعد كم مرة قرانيت قتل بيارج على الشرطة والله أنا أحييهم والله والله لله درهم ولا ربنا يحفظهم حتى لا نكون غابة يأكل القوي الضعيف وتحكمنا العصابات لله درهم قتلوا في, في الأزهري في جنوب الخرطوم كم منهم وفي سوق الكلاكلة كم منهم قتل تقبلهم الله وجعلهم الله شهداء لا بد من نزع السلاح. ثم بعد ذلك رابعا وهذا مهم جدا الأمن مسؤولية الجميع وليس مسؤولية الشرطة ولذلك على المواطنين أن يؤيدوا الشرطة وأن يقفوا معها وعلى الشرطة أن تكون على قدر المسؤولية وأسأل الله جل وعلا أن يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى اللهم عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك مجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل خير والسلامة من كل إثم يا رب العالمين والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوب أهل هذا البلد اللهم ألف بين قلوب أهل هذا البلد واجعله سخاءً رخاءً آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم أمننا في أوطاننا اللهم أمننا في أوطاننا وأعراضنا وأنفسنا وأموالنا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم